وَضَلَّ عننهُم كانَوا يدععونَ منِن قبلَبل وَظَُّ مَا لَهُ مم محيف لا يَيسْأمُ الْ الإِسانَانُ مِن دُعاائ خَيلِ وَإَِّ السهُ الشَّرُّ فَيأوسُ قَنوطَ وَلإِن دَقنهُ رَرحْمَ مِ مِم من بعد ظَر أَمَستهُ لا يَقول هذالي.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 وَوكَذللك أَوْ حَن إلَكَ قَرآن ع رَبِي لتُدَِؤُ م قُرَ وَمنَنْ حَولهاَا وَتُذَِ يوم الْ الجعلَ رب فيِي فريقُم في الجَّةِ وَفريقُم في السَّعير.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 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزلوا بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد مَا قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ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 وَوكمْ أأَررسَلنا منِن نَّب في الأووللين وَما يأتيهِم مِ النَّبين إلاا كانوا بهه يَستحزئون فَأَهلَْنا أَشَدَّ منِنْهُ بطشَهُ وَمضامَةَل الْ الأووللين وَل إِن سَألتهُ من خَدقَ السماواتِ والالْأَرضَ يقولَّ خَدقَهُ العزييد العليم.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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَ كُنْ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أُعْطِيَ رَبُّهُ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يُنْشَأُ فِي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 عَلَى أَوَّلِ وَجِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قالوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ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 لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَانِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ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 العذاب بمشتركون اف انت تسمع الصم او تهدي العمى ومن كان في ضلال مبين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 وسولنا اجعلنا من دون الرحمن الهتين يعبدون ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملائه فقال اني رسول رب العالمين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 ات واليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولوا الله فان يفكون وقيل هي ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون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 ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لَكُمْ رَسُولٌ أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أَنْ ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزنون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَٰكِهِينَ كَذَٰلِكَ وَآرَثْنَٰهَا قَوْمًا آخرين فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ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 أأَهُ خَيٌ أَمْ أأَهُم خَيٌ أَمْ قَوْم تُبع والَّذينَ منِنقبَم حلكناهُ إنهم كانَوا مجرمين وَما خلَقنَ السماواتِ والالأَرضَ وَما بينَهُ لاعبين ماَا خَلَقنَهُما إِلاا بالِالحقَّ ولكن كأكثرَرَهمم لا يعلمون.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 ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ ذُقْ إِنَّكَ أنت العزيز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 لا يَذُوقُونَ فِيهَا لا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِنَ الرَّبِّ كَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ بِسْمِ اللَّهِ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 وَقَضَىٰ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ تلك آيات الله نتننُهاَا عليكَ بالِالحقَقّ فَبأَي حَديثٍ بعد الله وَآياته يُؤمنون وَيلل لكلُّ أفكٍ أأَثم يسمع آيات الله تُتلا عليهلَْهِ ثم يُص مستَكب ثم يُصل مستكبًاكَ أَم يَسممعهاَا فَبشِرههُ بعذاابٍ ليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم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 اللههُ الذي سَخرَ لَكُم البَحْرَ لِلتَجرِْيَ الْ الفْكُ فِيهِ بِأَممرِه وَلِتَبتَغوا مِنْ فضلِ وَلتَبتَعوا مِنْ فَضْلِهِ وَلعلَّكُمْ تَشكُ وَسَخخَرَ لَكم ماَا فيِي السماواتِ وَما فِي الأرض جميعِي منن إِ فِي ذَانكَ لآيات لقَوم تَ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 ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات مِنَ الأمر فما اختلفوا إلا من بعد مَا جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ لِيَجْزِيَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظلمون.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 أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قِيلَ إن وعد الله حق والساعة لا فِيهَا فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم كانوا به يستهزئون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 في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم